انه الفراق والكفشه الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فانا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله اشمط او لنا لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان يشرك سدا اَرَأَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ مِّنْ نُّطْفَةٍ هُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ سَوَّاءَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ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 أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشرطون من كأس كان مزاجها كافورا